خشوعا وحبا لرب العباد <تصفيق> ينادي المنادي فيسمو فؤادي خشوعا وحبا لرب العباد بسم فؤادي فشوعا وحبا لرب العبادي مع الله أكبر بشوق أكبر ألبي داء من الطهر أطهر مع الله أكبر بشوق أكبر ألبي داء من الطهر أطهر صلاتي تضيء حياتي تنقذ ذنوبي وفيها نجاتي صلاتي صلاتي تضيء حياتي تنقذ ذنوبي وفيها نجاتي خشوعا وحبا, وحبًا للعباد <تصفيق> طهورا ألبي بعقلي وقلبي صغيرا ذليلا في كفين ربي أولبي عقلي وقلبي, وقلبي صغيرا ذليلا في كفين ربي مع الله أكبر بشوق أكبر أولبي نداء من الطهر أطهر صلاتي صلاتي تضيء حياتي تلقي ذنوبي وفيها نجا صلاتي صلاتي تضيء حياتي تنقي ذنوبي وفيها ناجاتي أولادي أولادي فيسمو فؤادي وحبا وحباً لرب العباد وعي سجودي لرب الوجود من الكون أسمى ومما تجودي من الكون أسمى ومما تجودي مع الله أكبر بشوق أكبر ألبي نداء من الطهر أطهر صلاتي صلاتي أطيء صلاتي تضيء حياتي تنقي ذنوبي وفيها نجاتي فينادي فيسمو فؤادي خشوعا وحبا خشوعا وحبا لرب العبادي